بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرها في ذلك قسم للذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد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 كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على قعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً